وَأَمَّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليان وثمانية أيام حسوما فترى قوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من والمعتفكات بالخاطئا فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذا ربينا اننا لم نظن ما همناكم حملناكم في الجاري لنجعلها لكم تذكره وتعيا هؤلاء واعيا فاذا نفخ في الصور نفخه واحدا اصنعين اجمعوا الجبال ادكها جاءكم واحدا فيوم اذين وقعت افعا والشقت السماء زمنا يوم اذين وانيا والملك انا امجانها ويحمل عمشر ربك فوق يوم اذين يم عده تض يَوم ع تَظُونَ الْ تَامكُ صافًا فأَ منَن أتكت تَ بم كتابيا يقولها امطرعو كتابيا انني ظننت اني, أني مناطا حسابيا فمو في عيشه راضيا في جنته عاليا في جنته عاليه قطوفها دانيا كنوا اشربوا قولوا اشربوا هنيا امر بما اسندتم هنيا او بما اسندتم في الايام الصاليه وانما من اوتي كتابا بشماله فيقول, فيقول يا ليتني لم أوت يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَنَا كَانَتْ قَاضِيَةً يَا لَيْتَنَا كَانَتْ قَاضِيَةً يَا لَيْتَنَا كَانَتْ قَاضِيًا خذوه فغلو ثم الجحيم صلوه خذوه فغلو ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله يدروا 70 ذراعا ثم في سلسله يدروا 70